وَْكِتابَابِ الذي نَزَّل عَ رَسُولِهِ وَْكِتَابَِّ أَنزَلَ مِن قَ وَمَ يَكْفُر بِلهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُ بِه وَررسُولِهِ وَْيَْومآخِرِ فَقَد فَقَد قَلَّ ضل غَلَلًَا بَعيدَ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 وَلَ جعَ اللهَّهُ للِكافِرينَ على المُؤمنِنينَ سَبِلََا إَِّ المُنافِقينَ يُخَادعونَ اللهَّه وَهُو خادِعُون وَإذاَا قامُ وَإذاَا قاموا, وإذا قَاموا إلى الصَّلَاتِ قكُ سَلَ يُرون يُرونَ سَوَلاَا يَذكُرون من الله الا قليلا مذبذ بين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا